صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإننا بإذن الله سبحانه وتعالى سنشرع في قراءة اعتقادي أهل السنة أهل الحديث بإذن الله بإذن الله عز وجل قال أبو الحافظ أبو بكر إسماعيلي رحمه الله عز وجل قال وخلق آدم عليه السلام بيده ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بالاعتقاد كيف كيف يداه إذ لم ينطق كتاب الله تعالى فيه بكيف إذ لم ينطق كتاب الله تعالى فيه بكيف هذا المقطع فيه إثبات صفة اليدين هذا المقطع فيه إثبات صفة اليدين كما قال الله سبحانه وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وكذلك كما قال الله سبحانه وتعالى بل يداه مخصوطة ينفق كيف يشاء وكذلك ما ثبت عن نبي الله صلوات ربي وسلامه عليه كما صح ذلك عند مسلم في صحيحه من أن موسى قال يا آدم أنت خلقك الله بيده يا آدم أنت خلقك الله بيده فدل على أن آدم مخلوق من هذا بيد الله سبحانه وتعالى وخلق آدم عليه السلام بيده كذلك خلق الله بيده مخلوقات أخرى كما ثبت ذلك من قول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه خلق الله أربعة أشياء بيده كما ثبت ذلك من قول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه خلق الله بيده أربعة أشياء العرش والقلم وآدم وجنة عدن وجنة عدن رواه الدارمي في غديه على بشر المريسي وكذلك الاجر في الشريعة ورواه كذلك ابن بطة في الإبان الكبرى ورواه كذلك الحاكم في المستدرك وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، وافقه الذهبي على ذلك وهذا القول من عبد الله بن عمر له حكم الرفع هذا القول من عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه له حكم الرافعي وذلك لأن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يكن معروفا بالرواية عن بني إسرائيل لم يكن معروفا بالرواية عن بني إسرائيل بخلاف بخلاف عبد الله بن من بن عمر بخلاف عبد الله بن عمر ولكن هذا الحديث له حكم الرفع لأن هذا من الأمور الغيبية لأن هذا من الأمور الغيبية ومعلوم عن عبد الله بن عمر رضي الله سبحانه رضي الله تعالى عنه وارضاه لم يكن لم يكن معروف بالتحديث عن بني إسرائيل فهذا الحديث حديث مرفوع حكما فالله سبحانه وتعالى خلق بيده أربعة أشياء العرش والقلم وآدم وجنّة عدن كذلك ثبت هذا كما ذكرنا أن, آدم أن موسى قال يا آدم أنت ماذا بيده قال أنت خلق الله بيده هذا ثبت صحيح مسلم كذلك ثبت أيضا عند مسلم في صحيحه من حديث المغيرة بن شعبة مرفوعا قال قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وهو حديث طويل قال الله أولئك الذين أردت أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي غرست كرامتهم بيدي غرست كرامتهم, كرامتهم الكرامة هنا معناها الجنة غرست جنتهم بيدي وهذا ثابت حسنت وهذا ثابت في صحيح مسلم فقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه قد ثبت بعضه في صحيح مسلم من حديث من حديث موسى لما قال يا آدم وكذلك من حديث المغيرة بن شعبة لما قال قال الله أولئك الذين أردتوا غرستوا كرامتهم بيدي فأربعة قد خلقهم الله بيده وهذا مهم إذا قلنا أن هناك مخلوقات خلقها الله بيده فهذا فيه رد على الذين يقولون ماذا؟ أن معنى اليد هنا النعمة أو القوة لأن كل المخلوقات خلقهم الله بيش؟ بقدرته وقوته فلما خص شيئا من ذلك أنه خلقه بيده فدل على أن المقصود باليد هنا اليد ماذا الحقيقية على أن المقصود باليد هنا اليد الحقيقية لذلك قال الدارمي رحمه الله في ردي على بشر المريس أفلا ترى أيها المريس كيف ميز ابن عمر أفلا ترى أيها المريس كيف ميز ابن عمر وفرق بين آدم وسائر الخلق في خلقه باليد أفأنت أعلم من ابن عمر بتأويل القرآن وقد شهد التنزيل وعاين التأويل وكان بلغات العرب غير جهول الآن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه الأظافر أثبت أن آدم خلقه الله بيده وأثبت أن القلم خلقه الله بيده وأثبت أن العرش خلقه الله بيده وأثبت أن جنة عدن خلقها الله ماذا بيده يقول الدارمي رحمه الله في رده على بشر المريسي قال أ ترى أيها المريسي كيف ميز ابن عمر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 الذين يقولون إن معنى اليد بمعنى بمعنى القدرة على الذين يقولون إن معنى اليد معنى القدرة فهل يص يصح أن يقال إنه خلق بيده أي بقدرته فقط أربعة أشياء الجواب بلا شكلا كما, كما رد ذلك ابن القيم رحمه الله على المعطلة كما رد ذلك ابن قيم رحمه الله على المعطلة وعلى الذين حرفوا صفة على الذين حرفوا صفة اليد في هذه الطريقة وعلى الذين حرفوا صفة اليد اثبات صفة اليدين لله عز وجل وصفة اليدين صفة ذاتية صفة اليدين صفة ذاتية قال ابن قيم رحمه الله عز وجل ورد لفظ اليد في الكتاب والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من مئة موضع قال ابن القيم رحمه الله عز وجل ورد لفظ اليد اكتبوا هذا لأن كذلك هذا فيه رد على الذين أولوا صفة اليد بالقدرة والنعمة أو عطلوها قال ابن القيم رحمه الله ورد لفظ اليد في الكتاب والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من كم من مئة موضع في أكثر من مئة موضع مثل النصوص في علو الله في أكثر من كم من ألف موضع قد جاءت متنوعة في الدلالات قال بالقيم هنا في اليدين مئة مئة موضع قال رحمه الله في أكثر من مئة موضع ورودا متنوعا مقرونا بما يدل على أنها يد حقيقية من الإمساك فإنه قد جاء في النصوص الشرعية أن الله يمسك أليس كذلك؟ بلا مقرونا بأشياء تدل على أنها إيش على أنها اليد على الحقيقة وليس على, على تأويلها بالقدرة وماذا بالقدرة أو ذلك قال مقرونة بما يدل على أنها يد حقيقية كيف ذلك ابن القيم قال قرنة اليد في بعض النصوص بماذا بالإمساك وقرنة اليد في بعض النصوص بالطيء وقرأت اليد في بعض النصوص كذلك بالقبض، وقرأت النصوص كذلك في بعض اليد في بعض النصوص كذلك بالبسط، فهذا كله يدل على أنها اليد ماذا الحقيقية؟ هذا كله يدل على أنها اليد الحقيقية اللائقة به سبحانه وتعالى. ولقد رد ابن القيم رحمه الله في كتاب الصواعق في كتاب الصواعق المرسلة. المرسل على الجهمية والمعطلة على الذين أولوا صفة اليد من عشرين وجها قد رد ابن القيم رحمه الله عز وجل على الذين تأولوا صفة اليد على القدرة أو النعمة أو مثلوها أو عطلوها بعشرين وجها في كتاب الصواعق فليرجع إليها طالب العلم ورد صفة اليدين في كتاب الله عز وجل على ثلاثة أوجه الوجه الأول بالإفراد في قول الله سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك جعل لفظ ماذا الإفراد وورد أيضا وهو وجه الثاني على سبيل التثنية كقوله تعالى بل يداه وورد أيضا بالجمع كقول الله سبحانه وتعالى أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عملت ماذا أيدينا فالجواب ما يلي فالجمع بين هذه النصوص بما يلي أولا أن الإفراد لا ينافي التثنية والجمع أن الإفراد لا ينافي التثنية والجمع قالوا لأن المفرد المضاف يعم لأن المفرد المضاف يعم فيتناول كل ما ثبت لله من يد واحدة كانت أو يدين فيتناول كل ما ثبت لله من يد واحدة كانت أو يدين وإن شئت فقل المفرد المضاف يشمل كل ما ثبت لله من يد ولا ينافي التثنية المفرد المضاف يشمل كل ما ثبت لله من يد ولا ينافي ماذا التثنية هذا الجواب الأول الثاني أما في الجمع مما عملت أيدينا فالجواب من وجهين الوجه الأول أن المقصود بالجمع هنا التعظيم لا حقيقة العدد أن المقصود بالجمع هنا التعظيم لا حقيقة العدد الذي هو ثلاثة فأكثر فلا ينافي التثنية كما هو واضح ومعلوم لما يقول الإنسان نحن هل هذا دليل على أنه أكثر من شخص لما يقول الملك نحن أمرنا بكذا وكذا هل هذا دليل على أنه أكثر من شخص لا وإنما هذا على سبيل ماذا التعظيم وهنا أنبه على مسألة أن طالب العلم ينبغي أن يبتعد عن ألفاظ التعظيم إذا تحدث عن نفسه ينبغي على طالب العلم أن يبتعد عن ألفاظ التعظيم إذا تحدث عن نفسه وهذا من الأدب الذي ينبغي على طالب العلم أن يتأدب به فلا يقول نقول كذا ونحن نقول كذا ونرى كذا ونرجح كذا وهذا هو اللذ... الذي يظهر لنا فإن هذا لا يصلح أن يكون طالب أن يكون طالب العلم على هذا الهدي بل يكون طالب العلم على تواضع ويكون طالب العلم على معرفة بقدره وأن يكون متأدبا بآداب أهل العلم وطلاب العلم أن يكون متأدبا بآداب طلاب العلم وبآداب أهل العلم رحمهم الله عز وجل الوجه الثاني كذلك يقال إن أقل الجمع على الصحيح إثنان فإذا فإذا حمل الجمع على أقله فلا معارضة إذن بين الجمع وماذا والتثنية أصلا فلا معارضة بين الجمع والتثنية أصلا والصحيح في أقل الجمع كما رجح ذلك ابن القيم رحمه الله أن أقل الجمع أن أقل الجمع اثنان فعندنا كم وجه في الإجابة نقول في هذه المسألة أن صفة اليدين قد جاءت في النصوص على كل على كم وجه؟ قد جاءت بماذا؟ بالإفراد وقد جاءت وقد جاءت ونحن نقول أن الله له يدان. فكيف نوفق بين هذه النصوص؟ نقول بالإفراد أنه من باب المُفرَد ماذا؟ المضاف يشمل ويعم. وفي باب الجمع من كم وجه؟ من وجهين إما أن يحمل على التعظيم أو أن أقل جمع هو إثنان فلا معارض حينئذ بين بين الجمع والتثنية فلا معارض حينئذ بين الجمع والتثنية ثم قال رحمه الله ولا يعتقد فيه الأعضاء أي في الله سبحانه وتعالى والجوارح ولا الطول والعرض والغلظ والدقة كذلك ولا يعتقد فيه العمق ولا يعتقد فيه ولا يتحرك ولا يسكن ولا يتبعض الحركة عند أهل العلم لهم فيها كلام لكن هذا من المصنف رحمه الله عز وجل محل تأمل ونظر هذا من المصنف رحمه الله عز وجل محل تأمل ونظر ونظر وذلك لأن هذه الكلمات ليست من الألفاظ المعروفة عند أهل السنة والجماعة من سلف هذه الأمة فليس معروفا عندهم التلفظ بالأعضاء أو الجوارح أو الجسم أو الطول أو العرض أو العمق أو الدقة أو الغلط فهذا ليست من ألفاظ أهل السنة والجماعة لذلك يقول أهل العلم رحمهم الله التعبير عن الله بالألphاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة التعبير على التعبير عن الله بالألphاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل, هو سبيل هو سبيل هو سبيل أهل السنة وأما أهل البدعة كالمعطل وغيرهم فإنهم يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات وأما المعطلة فإنهم يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات ويأتون بأسماء أخرى ابتدعوها من عند أنفسهم والعبرة في الألفاظ هو أن تكون بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية والواجب أن المحكم في هذا الباب هو الكتاب والسنة الواجب أن المحكم في هذا الباب هو الكتاب والسنة ولا يحكم بأقوالهم على الكتاب والسنة ولا يحكم بأقوالهم على الكتاب والسنة واعلموا يا إخوان أن غالب عقائد أهل الكلام مبنية على السلوب أن غالب عقائد أهل الكلام مبنية على السلوب أي ليس كذا وليس كذا وليس كذا وهذا يخالف عقائد أهل السنة والجماعة فإن عقيث أهل السنة والجماعة أن أنهم في النفي ينفون على ماذا؟ على الإجمال وفي الإثبات على التفصيل فطريقة أهل السنة والجماعة هو على ما جاءت به النصوص الشرعية الإثبات للصفات إثباتا مفصلا والنفي نفيا مجملا هذه هي طريقة القرآن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلما جاء عند النفي أجمل وقال ماذا ليس كمثله شيء وهذا فيه رد على من على الممثله وهو السميع البصير فيه رد على من على المعطلة وهذا فيه الإثبات بالتفصيل بخلاف علماء الكلام والمؤولة فإنهم عندهم النفي على التفصيل والإثبات على على الإجمال والإثبات على على الإجمال فأما أهل السنة فإنهم يأتون بالإثبات المفصل وبالنفي المجمل بخلاف عقيدة أهل الكلام المذمومة فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل فيقول ليس الله بجسم وليس, وليس الله كذا وليس الله كذا وليس الله كذا قال أهل العلم لما منعتم أنتم النفي نقول لأمور لما لما لما منعتم النفي المجمل لما لما, عفوا لما منعتم النفي المفصل نقول لأمور أولا لمخالفة هذا النفي المفصل طريقة القرآن وطريقة النصوص الشرعية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ثانيا إن النفي المفصل لا مدح فيه إن النفي المفصل لا مدح فيه ثالثا بل فيه إساءة أدب بل فيه إساءة أدب فإنك لو قلت للوالي أو الرئيس أو السلطان لي أنت لست بذبال ولست بحجام ولست بكساح ولست بصارق ولست بزاني ولست بشارب خمر ولست من أصحاب اللواط هل هذا فيه إساءة أدب أو فيه مدح له فيه إساءة أدب لما تقول أنت لست بزبال لست بكساح لست بحجام لست بكذا لست بكذا وتنفي عنه صفات النقص فإن هذا ليس بمدح وإنما كما ذكرنا وجه الثالث أنه ماذا أن فيه إساءة, إساءة أدب وقال أهل العلم لو قلت لسلطان لست بزبل ولا كسح ولا حجام لأدبك على هذا الوصف وإن كنت صادقا وإنما تكون مادحا إما إذا أجملت النفي تكون مادحا إذا أجملت النفي فقلت أنت لست مثل أحد من رعيتك أنت أعلى منهم شأنا وأشرف وأجل فإذا أجملت في النهي أجملت في الأدب قال أهل العلم فإذا أجملت في النفي أجملت في الأدب فالرد على الذين يقولون بالنفي المفصل من كم وجه؟ من كم وجه؟ ثلاثة أوجه الأول؟ أنه يخالف طريقة القرآن والسنة والدعاء ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الثاني أن النفي المفصل لا متح فيه الثالث بل فيه إساءة أدب ومثلنا على ذلك لو أنه قيل للسلطان أنت لست كذا ولست كذا ولست كذا فإن هذا من إساءة الأدب وعدم إعطاء هذا المبجل حقه من التبجيل إعطاء هذا المبجل حقه من التبجيل المصنف هنا لو قلنا أن هذه الطريقة ليست من طريقة أهل السنة وأنه كان عليه أن يجمل في كان عليه أن يجمل في النف كما أجمل أهل السنة والجماعة رحمهم الله وأنه يثب وأنه في الإثبات ماذا يفصل إلا أنه قد يعتذر له إلا أنه قد اعتذر له رحمه الله عز وجل أنه أراد بهذا النفي وهذا مهم فالاعتذار أهل السنة أمر مهم خاصة إذا كان من علمائها مثل الحافظ أبي بكر الإسماعيل رحمه الله عز وجل قال أهل العلم اعتذارا لأبي بكر الإسماعيل رحمه الله قالوا غير أنه أراد بهذا النفي أن يسد الطريق على المعطلة لأن يكون له مدخل في رمي أهل السنة بالتشبيه لما يقولون أهل البدع لما يقول أهل السنة مثلا الله عز وجل له يد فقد يقول أهل السنة بنفي شيء حتى لا يفهم منهم من المعطل التشبيه فكأنه أراد رحمه الله هنا أراد بهذا النفي أن يسد الطريق على المعطلة لאל يكون لهم مدخل في رمي أهل الحديث بالتشبيه، ولكنه على كل حال لو ترك هذا لكان لكان أولى، لو ترك هذا لكان لكان لكان أولى ويرد على أهل البدع كما رد عليه عليهم أهل السنة بأن النفي. على الإجمال والإثبات على على التفصيل والإثبات على على التفصيل وهذه الكلمات التي ذكرها رحمه الله عز وجل كما ذكرنا هي من الألفاظ المخترعة والتعبير عن الحق بها ليس من عمل أهل السنة والجماعة بل واجب التعبير عن الله بالألغاز الشرعية والقاعدة في هذا الباب في مثل هذه الألفاظ أنه لا لا يوز نفيها ولا إثباتها إلا بعد التفصيل وتبيين مراد وتبيين مراد قائلها القاعدة مثل الحيز مثل الجهة القاعدة في هذه الألفاظ التي لم يرد فيها كتاب ولا سنة عدم ردها وعدم ماذا قبولها وإنما يكون فيها التفصيل وقد تكلم في هذه المسألة شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في أول التسعينية في أول التسعينية هو كتاب مهم جدا لطالب العلم فإنه تكلم عن الألفاظ التي تكلم بها من تكلم وأنها ليست ألفاظ شرعية ولكن الواجب فيها ماذا؟ أن تقبل ولا ترد مع رد إيش؟ مع رد اللفظ مع رد اللفظ اللفظ غير مقبول بلا شك واضح يا أخواني لأن اللفظ لم يرد في كتاب السنة لكن من جهة رد المعنى وعدم رد المعنى لابد أن يستفصل منها ممن؟ من قائلها وشيخ الإسلام رحمه الله ألف كتاب التسعينية في الرد على من؟ على الأشاعرة ألف كتاب التسعينية في الرد على الأشاعرة في كلام الله سبحانه وتعالى فإن الأشاعرة يرون أن أن كلام الله والكلام النفسي أن الكلام أن كلام الله والكلام النفسي فرد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية من تسعين وجها لذلك سمّي أو سمّي هذا الكتاب ماذا بالتسعينية وهو مطبوع في ثلاث مجلدات التسعينية شيخ الإسلام رحمه الله وأخذ رسالة جامعية عندنا في السعودية في جامعة الإمام هو كتاب مهم في الرد على الأشاعرة في الكلام النفسي ورد شيخ الإسلام هذا من تسعين وجهة لذلك سميت ماذا؟ التسعينية لو قيل لك كتاب التسعينية لمن؟ ولماذا سمي بالتسعينية؟ لأنه رد على الذين يقولون بالكلام النفسي من كم وجه؟ من تسعين وجهة ورد على من؟ على الأشاعر في الكلام إيش؟ النفسي على الأشاعر في الكلام في الكلام النفسي وقد أثنى على هذا الكتاب ابن القيم رحمه الله في النونية وذكره رحمه الله مثنيا عليه في النونية وأنه رد بانتسعين وجه على الذين يقولون بالكلام النفسي ومآل الأشاعر في القول في كلام الله بأنه الكلام النفسي بأن كلام الله ماذا مخلوق. اعلموا ذلك. ما قالوا كلام الأشاعرة بأنهم يقولونك هذه مسألة. إحنا سنقف اليوم قبل أن نصل إلى كلام الله. سنأخذ بيت الله تعالى في دورة قادمة باقي باقي الرسالة. لكن لكن هذا لا يجعلنا لا نذكر بعض المسائل متعلقة بما سوف يأتينا. الأشاعرة في كلامهم بأن كلام الله والكلام النفسي فإنهم بذلك يقولون أن كلام الله ماذا؟ مخلوق لأن الكلام النفسي عبر به من؟ جبريل عبر به جبريل وجبريل خالق أو مخلوق؟ مخلوق فمصير كلامهم إلى ماذا؟ إلى قول الجهمية والمعتزلة أن القرآن مخلوق مصير كلامهم أنه القرآن مخلوق وأن القرآن ليس بكلام الله على الحقيقة وهذا لذلك الأشاعر تجدوه تجدهم لا يتلفظون بالقرآن إذا صلوا يذكر بعض مشايخنا أن شيخا أشعريا درسهم في الجامعة فكان إذا قرأ القرآن لا يحرك شفتيه لما على العقيدة يا إخواني الأشعريه أن الكلام هو الكلام النفسي ما دام اتكلم في نفسه بالكلام فإنه تكلم وبإجماع أهل العلم الذي لم يتلفظ فإن هذا ليس بيش بكلام فصلاته ماذا باطلة فصلاته باطلة فلا يقول إنسان أن الخلاف مع الأشاعر خلاف إيش صغير أو سهل بل الخلاف يندرج في كثير مسائل العلم مع خطورة ما قالوا به من القول بخلق القرآن بالكلام النفسي فإن هذا من البدع الغليظة فإن هذا من البدع الغليظة الباطلة لذلك كذلك ينجر هذا على دخول الإنسان في الإسلام فإنه من شروط دخول الإسلام أن يتلفظ بلا إله إلا الله وهذا بالإجماع وأما الذي لا يتلفظ بلا إله إلا الله وهو قادر على التلفظ فإنه لا يكون قد دخل في إيش في الإسلام والأشاعر يقول ماذا يكفيه ماذا قالها وهذا باطل فأقول على كل حال دائما أذكر إخواني بنعمة السنة وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. سمينا بأهل السنة لأننا أخذنا الاعتقاد من ماذا؟ عن طريق رسول الله صلوات ربي وسلامه القرآن والسنة. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. وسنرد على الشاعر في الكلام النفسي. كذلك سنرد على على, على المثريدي كذلك في أنه أن في, في كلامهم في الله سبحانه وتعالى لأن أولئك خالفوا في الكلام. الـ الـ الناس قد اخترقوا في الكلام إلى كم فرقة إلى تسع فرق الناس قد خالف قد تكلموا في الكلام إلى تسع, الى تسع فرق وسوف نذكره بإذن الله وارجع لها في شرح عقية الطحاوية إذا أراد الإنسان أن يرجع إلى مثل هذه المسائل وإما أن يقولوا عبارة عن كلام الله إما أن يقولوا حكاية عن كلام الله إما أن يقولوا إنه أنه أن الله خلقه في كذا فهذا كله بإذن الله سبحانه وتعالى سوف نأتي عليه التفصيل عند ذكر المصنف رحمه الله عز وجل لصفة الكلام ذكر المصنف رحمه الله لصفة الكلام ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله ولا يقولون إن أسماء الله عز وجل ايش عندكم في حق رساله جمال جمال عزون من معه رساله طبعا جمال عزون ايش يقول والايش اخر شيء ايوه ايوه فقط كل ما قال شيء في في عطنا من في الذي حققها جمال عزون الجزائري قال ولا يقولون إن أسماء الله غير غير الله كما يقوله المعتزل والخوارج طوائف من أهل الأهواء في الرسالة التي بين يدي قال ولا يقولون إن أسماء الله عز وجل كما تقول المعتزل والخوارج وطوائف من أهل البدع مخلوقه التي في رسالة جمال العزون في النسخة التي اللي حكى جمال العزون قال ولا ولا يقولون إن أسماء الله عز وجل غيره غير الله كما تقول المعتزلة والخوارج وماذا وطوائف من أهل من أهل الأهواء مخلوقة سكت هنا أما في أما في نسختي ولا يقولون إن أسماء الله عز وجل كما تقول المعتزلة والخوارج وطوائف من أهل الأهواء مخلوقة هذه المسألة هي مسألة هل الاسم هو المسمى أو هل الاسم غير المسمى أو هل الاسم للمسمى هل الاسم هو المسمى أو الاسم غير المسمى أو الاسم للمسمى وقبل الدخول في هذه المسألة نقول الأسس التي قام عليها معتقد أهل السنة في باب الأسماء والصفات ثلاثة أسس وهذه مهم أن يضبطها طالب العلم الأسس التي قام عليها معتقد أهل السنة في باب الأسماء والصفات ثلاثة أسس وهي الأساس الأول الإيمان بما ورد في نصوص القرآن والسنة الإيمان بما ورد في نصوص القرآن والسنة من أسماء الله وصفاته إثباتا ونفيه إثباتا ونفيا لم يلد ولم يولد هذا إثبات أو نفي أجيب نفي ولكن ليس الطريقة نحن قلنا طريقة أهل الس... طريقة القرآن ماذا؟ أن الإثبات المفصل والنفي. طب كيف هنا قال لم يلد ولم يولد؟ لا يخالف أن طريقة القرآن إيش؟ العامة هي هذه واضح؟ فلو جاء في آيات قليلة لا يخالف الأصل. من كون طريقة القرآن هي العامة لا يقول أنا أشعري أو مؤول فكيف تجيب على لم يلد ولم يولد وهذا نفي ماذا مفصل نقول ليس فيه ليس فيه إشكال نقول نعم طريقة القرآن العامة من جهة الأصل هو ماذا الإثبات ماذا المفصل والنفي المجمل ليس كم مثله شيء وهو السميع البصير أما أنتم فجعلتم طريقة طريقتكم العامة ماذا إيش النفي المفصل والإثبات المجمع فقد خالفتم طريقة القرآن خالفتم طريقة القرآن الأساس الثاني تنزيه الله جل وعلا على أن يشبه شيء من صفاته شيئاً من صفات المخلوقين تنزيه الله عز وجل على أن يشبه شيء من صفاته شيئاً من صفات المخلوقين ليس كمثله شيء ماذا هذا؟ تنزيه وهو السميع البصير ماذا؟ إثبات الأساس الثالث قطع الطمعي على إدراك كيفية صفاته قطع الطمع على إدراك كيفية صفاته ويرجع في هذه الأسس إلى كتاب شيخ مشايخنا الشيخ محمد الأمير الشيقيس رحمه الله عز وجل في رسالته في والصفات هي مطبوعة وهذه الأسس الثلاثة مهمة أن يعرف يعرفها طالب طالب العلم الأول ما هو لا ما أسمع شيئاً ما يخالف الثاني والثالث هذا حق إن شاء, انت بالحق وإن لما فأنتم إن شاء الله تعالف أن تكلمتم بالحق وإلا ما سمعوا فأنتوا مشاهدقات الشاهد أننا ذكرنا هذه الأسس فإنها مهمة في فهم معتقد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات هنا قال ولا يقولون أن أسماء الله عز وجل غير الله أثرت النسخة التي معنا التي معي ولا يقول أن أسماء الله عز وجل مخلوقة أسماء الله في معتقد أهل السنة والجماعة أسماء الله غير مخلوقة معتقد أهل السنة والجماعة أسماء الله غير مخلوقة ثانياً وهي حسنا ثالثا وهي التي جاءت في الكتاب والسنة ثالثا رابعا وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها اسماء الله عز وجل مرتقاه للسنة فيها أولا أن أسماء الله غير مخلوقة ثانيا أنها حسنى ولله الأسماء الحسنى ثالثا أنها توقيفية على الكتاب والسنة طابعا أنها تقتضي المدح والثناء بنفسها وقد ذكر هذه الأمور شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل ولفظ الإسم ثابت لله لفظ الإسم لو يقول قائل لما تقول أسماء الله أسماء الله من أين لكم إثبات لفظ إيش الإسم نقول لفظ الإسم ثابت لله وذلك كما ثبت وذلك كما جاء في قول الله تعالى ولله إيش الأسماء الحسنى وقول الله تعالى وسبح اسم ربك الأعلى كذلك في الحديث اللهم باسمك أموت وأحيا هذا كله فيه إثبات لفظ الاسم هذا كله فيه إثبات لفظ الاسم هذه المثلة التي معنا هل الاسم هو المسمى أو الاسم غير المسمى أو الاسم للمسمى نقول قبل الخوض في هذه المسألة قد كره السلف رحمهم الله الخوض في مسألة الاسم هل هو عين المسمى أم لا قالوا وذلك لأنها مسألة حادثة قليلة الفائدة لأنها مسألة حادثة قليلة الفائدة ولم يتكلم بها السلف إلا متى إلا ردا على المبتدعة لم يتكلم بها السلف إلا ردا على من يا إخواني على المبتدعة فإن المبتدعة لما قالوا أسماء الله مخلوق تكلم السلف وقالوا أسماء الله غير مخلوق ولما تكلم المبتدعة وقالوا أسماء الله غير المسمى قالوا لا أسماء الله للمسمى أو الاسم للمسمى الاسم للمسمى قال فهذه الأمر ما نشأ إلا في القرون في القرن الرابع في لما تكلم به المعتزلة فإن الاسم غير المسمى وسوف يأتينا معنى الاسم غير المسمى أو الاسم عندهم ماذا مخلوق الاسم عندهم مخلوق فرد عليهم الشافعي ورد عليهم أحمد رحمه الله وقال الاسم للمسمى والاسم غير غير مخلوق إذن قال طبري رحمه الله في كتابه صريح السنة قال وأما القول في الاسم أهو المسمى أم غير المسمى فإنه من الحماقات الحادثة أما القول في الاسم أهو المسمى أم غير المسمى فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع ولا قول من إمام فيستمع الذي لا أثر فيها فيتبع ولا قول من إمام فيستمع فالخوض فيها شين والسكوت والصمت عنها ماذا زين والصمت عنها عنها زين لكن لماذا تكلم بها أهل السنة للرد على من على الذين قالوا إن أسماء الله مخلوق وذين قالوا إن أسماء الله غير المسمى والناس اختلفوا في هذه المسألة في الاسم والمسمى على ثلاث أقوال والحق في هذه المسألة هو ما كان عليها للسنة أن الإسم للمسمى أن الإسم للمسمى وهو دليل وعلم عليه وهو دليل وعلم عليها الإسم لمن؟ للمسمى ولله ماذا قال؟ الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنة فله الأسماء الحسنى فدل أن الاسم للمسمى وليس الاسم غير المسمى وهذا يضبط بالآية فلله الأسماء الحسنى كذلك فله الأسماء الحسنى فما هو الحق في الاسم والمسمى نحن إذا لم لم يكن المؤلف ذكره ما ذكرناه لكم مشينا إلى السعودية لكنه لابد ما دام قد ذكره المؤلف لابد أن نعلق عليه وأن نفصل قول فيه ونتكلم فيه حتى يفهم ما هو عقيدة أهل السنة والجماعة فالاسم يا إخواني ليش والدليل على ذلك في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فله الأسماء الحسنى كذلك في الحقيق الصحيح إن لله تسعا وتسعين اسما إن لله تسع وتسعين اسما طيب قال قال المصنف خلافا للمعتزلة والخوارج كذلك الجهمية وكذلك خلافا لمتأخرين الشيعة لأن المتأخرين من الشيعة أصبحوا ماذا؟ أجيبوا أصبحوا معتزلة الشيعة المتأخرون أصبحوا معتزلة فالشيعة في باب الأيضماء والصفات هم ماذا؟ أجيبوا معتزلة كما قال ذلك شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله عز وجل وهذا كذلك هو المعروف عند أهل العلم أن الشيعة في باب الأسماء والصفات ماذا؟ معتزلة ف هؤلاء ماذا قالوا قالوا إن الأسماء غير المسمى إن الأسماء غير المسمّى فأسماء الله عندهم غير الله فأسماء الله عندهم غير الله قالوا لأن أسماء الله محدثة وأسماء الله حادثة وما كان حادثا فهو إيش أجيبه فهو مخلوق فما كان حادثا فهو مخلوق وأما الله عز وجل فهو قديم فهو قديم وأما أسماؤه فهي حادثة وما كان حادثا فهو مخلوق لذلك قالوا الاسم غير المسمى اتضح يا أخواني لذلك قال الاسم غير غير المسمى. كذلك قالوا إذا قلنا أن الاسم للمسمى فإننا قد أثبتنا لله تسعة وتسعين إلهًا. قالوا كذلك لو أثبتنا لله وتسع تسعة وتسعين اسمًا لأثبتنا تسعة وتسعين إلها لأنهم يعتقدون يا إخواني أن الأسماء إذا تعددت تعددت ماذا؟ الموجودات أن الأسماء إذا تعددت تعددت ماذا؟ الموجودات أو كما يقول تعدد إيش؟ القدماء تعدد القدماء وليس عندهم القديم إلا من إلا الله فلما تقول الرحمن والرحيم والسميع والبصير كان هذا تعدد ليش للقدماء لأن الاسم عندهم غير غير المسمى وأما أهل السنة فيقولون الاسم لماذا للمسمى الرحمن هو الله الرحيم هو من هي أسماء لمن للمسمى هي أسماء لله أما هم يقول هي أسماء لغير الله لأن عندهم الله وصفته هو اسم ماذا اسم القدم فقط وغيره هي أسماء ماذا حادثة فهي, فهي, فهي مخلوقة وهذا لأنهم قد خالفوا طريقة ماذا السنة الله نبيه يقول إن لله تسعة وتسعين ماذا اسما من أصحاها دخل دخل الجنة وهو لا يقول لا فالاسم هو ل للمسمى وهذه أظنها واضحة مع أنكم لم تقل أو تقرأوا في شروح أهل العلم فإنه قد ي... قد يعسر عليكم فهم هذه المسألة قد يعسر عليكم فهم هذه المسألة لذلك الوصية دائما أن يكون الطالب يقرأ على على معلم الوصية دائما أن يقرأ الطالب على معلم ولا يعتد بنفسه في إيش في القراءة لأن الفهم قد يزيغ كذلك المعلم قد جمع لك أقوال أهل العلم في الكتب المنثورة في كم دقيقة في ثلاث دقائق أو في أربع دقائق لذلك وهذه الوصية كنا نأخذ بها يوم أن كنا طلابا المشايخ وما زنا طلابا، لكن يوم كنا في المدينة فإننا كنا نحضر ساعة عند شيخنا الشيخ عبد عباد أو ساعة عند شيخنا الشيخ عميد الجابري أو ساعة عند شيخنا الشيخ محمد أمان الجامي أو الشيخ محمد محمد بن هذه أو عند غيره مه العلم من السلفيين والله لو أننا قرأنا أسبوعا لم نحصل الفوائد التي أخذناها في كم؟ في ساعة لذلك يحرص الطالب وقد كان معنا بعض الطلاب يقول أنا أقرأ في ساعة أنت تحضر كان كذلك يقول لنا وهذا من المثبتين عن طلب العلم على الأشياخ واحذروا هذه النغمة بعضهم يقول أنا, أح... أنا أنت تحضر عند الشيخ عبد عب محسن العباد بين المغرب والعشاء يمكن ساعة وربع تحضر تقرأ عشرة أحاديث بشرح الشيخ زين وأنا أقرأ في صنع أبي داود في ساعة وربع ساعة ساعة وربع أقرأ كم خمسين حديث فيقول أنا ماذا أفضل وإيش منك كلام صحيح هذا والله لا والله ليس بكلام صحيح وكما يقول شيخنا الشيخ بن عسل العباد هذا ليس بكلام صحيح لأن العالم يجمع لك علمه الذي قد أخذه من كم سنة من ستين سبعين سنة قد يكون فأخذت أنت في كم شيئا كثير في في الساعة وربع أما هذا لن يتجاوز الخمسين هذه والشيخ لما, يت... لما يشرح فإنه يفتح عليك فتوحات في أمور مستغلقة قد تجلس في الخمسين حديث بعد ذلك أشهر في مسائل ماذا مستغلقة عليك، لكن لو حضرت عند أهل العلم فإنه بإذن الله ستكون المسائل ماذا سهلة، لأن من ميزة المعلم من ميزة المعلم الالال يعني الجيد أنه يحاول ماذا أن يسهل العلم على على الطلاب من ميزة المعلم الجيد أنه يحاول أن يسهل العلم على الطلاب. فالشاهد من هذا أن هذه المسألة لو قرئت في كتب العقيدة إنسان شيء من العسر في في فهمها السلف رحمهم الله اشتد نكيرهم على الذين قد قالوا إن اسم إن الاسم غير المسمى أو إن اسم الله سبحانه وتعالى مخلوق فهذا الشافعي رحمه الله يقول إذا سمعت الرجل يقول الإسم غير المسمى فاشهد عليه بالزندقة إذا سمعت الرجل يقول إن الإسم غير المسمى فاشهد عليه بالزندقة لأنه يقول إن أسماء الله إيش؟ مخلوق وهذا كذلك ناشئ على قول الجهمية إن... إن القرآن إيش؟ مخلوق لأن كلام الله إيش؟ صفة من صفات من صفاته، وهم يقولون أن الصفة هذه إيش؟ مخلوقة. هذا كله كذلك ناشئ على القول بإيش؟ بخلق القرآن. لذلك الشافعي يقول إذا سمعت من يقول الاسم غير المسمى فاشهد عليه بالذندة. وقال كذلك أبو بكر ابن أبي داود صاحب إيش؟ الحائية. قال من زعم أن الاسم غير المسمى، فقد زعم أن الله غير الله. يقول ابن أبي داود. أبو بكر قال من زعم أن الاسم غير المسمى، فقد زعم أن الله غير الله. وأبطل في ذلك، أي هذا القول قول باطل منه. نستمر في الرد على الذين قالوا الاسم غير المسمى. ساعة تنظرت لها أذن صح نستمر حتى يؤذن فعلى كل حال الأوجه كثيرة في الرد على هؤلاء لكن اعتقاد أهل السنة ما هو يا إخواني أن الإسم وأن الإسم غيره وأن اسماء الله غيره مخلوقة وقد وما ذكرناه نكتفي نكتفي نكتفي به وإلا أهل السنة قد ذكروا أشياء أيضا أخرى في هذا الباب قال بعد ذلك ويثبتون طبعا المعتزلة المعتزلة هم أتباع من نقال هنا ولا يقولون أن إن أسماء الله عز وجل كما تقول من المعتزلة من هم المعتزلة المعتزلة هم أتباع واصل هم أتباع واصل ابن عطاء هو أتباع واصل ابن عطاء توفي سنة 131 هجرية وقد كان واصل من, من يحضر مجلس من الحسن البصري رحمه الله عز وجل في زمان فتنة الأزارقة فتنة من الأزارقة فتنة الخوارج فتنة الخوارج الذين هم فرق منهم من هم الأزارقة فثارت مسألة مرتكب إيش الكبيرة ثارت مسائل مرتكب الكبيرة في عصرهم فدخل رجل على الحسن في مجلس العلم في البصرة في مسجده في البصرة وقال يا إمام الدين لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائر يكفرون أصحاب الكبائر من هؤلاء والكبيرة عندهم كفر يخرج من ماذا من الملة يخواني المؤلف سوف يذكر مسألة فاعل الكبيرة ولكن نقدم بعض الفوائد وهذا ان شاء تعالى يجعلنا بعد ذلك قد خف علينا شيء من من الكلام في باب الكبيرة قال يا إمام الدين لقد ظهرت في زماننا جماعة يكثرون أصحاب الكبائر والكبيرة عندهم ماذا؟ كفر يخرج من الملة وهم وعيدية الخوارج وجماعة يرجئون أصحاب الكبائر والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيمان وذاكر شيئا من مذهب من؟ من مذهب من؟ المرجئة هنا فائدة أن, الحزبي أن الحزبيين عندهم إرجاء وهم من أشد الناس في الإرجاء كيف ذلك لأن عندهم لا يضر مع الحزبي خطأ لا يضر مع الحزبي ماذا خطأ ولا ذنب ولا بدعة ولا سيئة ولا زلة سيد قطب يأتي بالعظام ويأتي بأشد البدع المغلظة ويأتي بسب الصحابة ويأتي كذلك بالتكلم في الأنبياء كنبي الله موسى ويجعل الإسلام مزيج من إيش؟ من النصرانية و... والشيوعية ويأتي المتحزبة ماذا يقولون؟ سيد قطب إيش؟ إمام سيد قطب مجدد هذا كما قال أهل العلم من أشد الإرجاء عند الحزبيين أنهم لا يضر عندهم مع الحزبية ماذا ذنب؟ مادام أنه حزبي فإنه إيش؟ لو يأتي بالكبائر، لو يأتي بالبدع الغلاظ، أعلى أعلى أعلى كما يقول شيخنا الشيخ ربيع بن هادي في هذه المسألة وهذا حق وهذا كذلك بنحو كلام شيخ الإسلام في أهل البدع أن عندهم إرجاء في هذا الباب أنه لا يضر مع إمامهم في البدعة أي ذنب لا يضره أي ذنب وهذا من من الإرجاء والعياذ بالله بخلاف أهل السنة فإنهم وإن كانوا عندهم من يعني من التعظيم لألا إما كالبيهق مثلا ولكن ماذا يردون عليه فيش في بدعة ماذا التمشعر وأما إذا كان عندهم شيخ قد خالف أهل السنة فإنهم يردون عليه وينصحونه فإلا من تصح يعتبر شيخ عندهم أو يلفظه يلفظوه لو كان أقرب ماذا قريب لا يقول النقائ... أن أردت بكلامي عن المعتزلة أن أنبه على مثل هذه الوقفات وهذه الفوائد بعض الناس يقول أنتم السلفيون تكونوا على اجتماع ثم بعد ذلك ماذا؟ تتفرق هذا التفرق يا إخواني تفرق عن هوى وتفرق عن شؤم البدعة أو تفرق من أجل الكتاب والسنة تفرق من أجل كتاب والسنة لذلك يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله هو كلام جيد رحمه الله عز وجل يقول ليس كل اجتماع ماذا محمود وليس كل تفرق مذموم فالاجتماع على غير الكتاب والسنة مذموم والتفرق من أجلهما من أجل الكتاب والسنة ماذا محمود عندنا في المدينة من كان من السلفيين مشايخ السلفية وأنتم تعرفونه كلكم نوصح وتكلم ونوصح وتكلم معه ونوصح وتكلم معه أبى ثم رد عليه وحذر من دروسه والجلوس عنده لا يقول أن قائل هذا لأنكم أنتم مفترقون لا والله هذا دليل على صفائنا لا نداهن ولو كان من أقرب لو كان أخي أو أبي أبدا لا نداهن في ذي الله سبحانه وتعالى العبرة بالتمسك بماذا بالسنة صحيح الرفق النصيحة التواصل بالحق لكن هذا كله إذا كان هو أبا ورفض ذلك إلا أن يكون مفارق للسنة هل نسحبه غصبا يكون منها مثل علي حسن ومثل عرعور ومثل المغراوي هم أبوا يا أخي هم أبوا أصلا أن يكونوا من أهلها بعض الناس إلا يجبره أن يكون منها هم أبوا هذه الطريقة في الأصل بعض الناس لا إلا أن تكون على هو يا أخي هو يأبى ذلك أصلا مثل الإخوان المفلسين هم يأبون أن يكونوا ماذا على طريقة السنة يقول بعض الناس لا هم سلفيون هم سنة هم يأبون ذلك يا أبون ذلك ياخي هم يا أبون ذلك من سمى الإخوان إخوان أنفسهم من سمى التبليغ تبليغ هم هم يا أبون أن يكونون على أهل مع أهل السنة في الأصل بعض الناس ساذج يقول لا تقول إخواني يا غبي يا أحمق هم قال هم قال نحن إخوان كيف ما تقول نحن كيف ما تقول لست لست إخوانيًا لا تفرق الناس يا أحمق هم الذين فرقوا هم كانوا أهل السنة جماعة واحدة فجاء التبرعي ماذا فعل أنخ... وجاء و جاء الإخوان وأنشى حزبا أت... الاخ... من الذي فرق أهل السنة أو هم الذين فرقوا هم الذين فرقوا فلا يكون الناس في مثل هذه الكلمات تمشي عليهم بل الذين فرقهم الذين فرقوا نحن نقول لو حلموا إلى السنة هم يأذون إلا ينشئوا ماذا حزبا آخر يسموه الإخوان المفلسين ويكون لهم ماذا رئيسا ويكون لهم بيعة ويوالوا ويعادوا عليه ويكون لهم أصول غير أصول السنة يقول لا بعد هذا كل يجيك رجل ساذج يقول لا هم أهل السنة سبحان الله هم هربوا يا أخي هم فروا من السنة هم قالوا احنو إخوان يقول لا تختاب الناس سبحان الله هو الذي قال أنا إخواني يا أخي كما أنا أصفه كما وصف به نفسه كذلك التبليغي فالشاهد من هذا أن هذه المباحث مباحث العقيدة والفرق والمقالات ينبغي للإنسان كذلك أن يتفطن لها وأن يكون في ذكره للفرق والمقالات على علم وعلى دقة في الفهم على علم ودقة في الفهم فإن مقالات أهل البدع هذه مادة لوحدها يسمى تسمى بعلم ماذا؟ المقالات تدرس في الجامعات الشرعية عندنا في السعودية في المراحل المتقدمة في مراحل الماجستير والدكتوراه أو في آخر السنوات من الكلية في الشاهد علم المقالات هو علم معروف مشهور عند أهل عند أهل العلم رحمهم الله عز وجل ننتهي من المعتزلة بهذا الدرس قال فكيف تح تحكم في هذا اعتقاد هذا الرجل يسأل عن كذا وكذا من الذي قفز واصل ابن عطاء قال ففكر الحسن وقبل أن يجيب قال واصل ابن عطاء أنا لا أقول إن صاحب الكبير مؤمن مطلق ولا كافر ماذا مطلق بل هو في منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر ثم قام فاعتزل إلى استوانة من استوانات المسجد يقرر ما أجاب به على جماعة من أصحاب الحسن فقال الحسن اعتزل اعتزلنا من واصل ابن عطاء يا أخواني في تقدم واصل بين يدي الحسن إش يستفيد منه سوء أدب ثاني احسنت أن هذا التقدم قد يؤدي بالطالب إلى أن يحدث في دينه دين الله عز وجل لما أهل العلم يوصون وكما أوصى أخونا الشيخ خالد البارحة لما أهل العلم رحمهم الله يوصون بماذا بأن يكون في غرز أهل العلم لأن الإنسان قد يتقدم بلفظة وتكون عليه شؤم العياذ بالله ثم تكبر عنده نفسه ويتعاظم ويأخذ هذه اللفظة ثم يخرج عن طريقة من؟ عن طريقتها للسلة فالتقدم يقول جاء وقت الأذان من يؤذن؟ من يؤذن؟ أن الأذان إعلام بالدخول للوقت من يؤذن؟ أؤذن أنا كيف يدرس يا أخي عندنا في السعودية يقولون هذا يأخذ العمارة يعني البيت بالمفتاح هو الذي يبني الأساس وهو الذي يبني الطوب وهو الذي يجيب النوافذ وهو الذي يعني الأبواب هو الذي يأتي بالأثاث والزوجك كذلك فهذا يأخذ باب كذلك نحن ندرس ونؤذن ونصلي صعبة نذكر فائدة في إجابة المؤذن هل هي واجبة أو ليست واجبة إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول هل هي واجبة أم مستحبة إذا سمعتم المؤذن فقولوا هذا أمر ولا أمر يدل على ف هل إجابة المؤذن واجبة أو مستحبة أجيبه كان شيخ محمد دائما يقول أجيبه. أجيبه أجيبه ها. استحبة والدليل حسنت صح والدليل على أن وكذلك في حديث أثر من آخر أثر عثمان يدل على أنه على الاستحباب أنه تكلم والمؤذن يؤذن في التاريخ وفي غيرها من من كلام الناس فقالوا أن ذلك دليل على الاستحباب وأنه سلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلوة الراشدية المدينة بعدي. بعد كذلك دليل آخر المثل على عند العلم على قوين على على على كل حال كصيغة والاستعبار ذي الآخر أن الصحابة يوم الجمعة ماذا كانوا يفعلون إذا أذن يتكلمون وإذا قام الخطيب ينصتون أن الصحابة كانوا إذا أذن يتكلمون فإذا قام الخطيب ماذا ينصتون وقد بحث هذه المس وتكلم عنها. والشيخ ألباني رجح هذا هو الصحيح على كل حال في الثمر المستطاب هو كتاب مهم طالب العلم كتاب الشيخ الألباني رحمه الله الثمر المستطاب كتاب مهم لطالبي العلم طيب هنا مسألة أخرى بعض الناس إذا أذى المؤذن يقول لك أسكت حتى ماذا نتابع هل هذا عليه دليل قل يا أخي حتى نتابع هل قال هل قال لعثمان اسكت حتى نتابع واضح او اسكتوا حتى ماذا نتابع الاذان ذلك يقول بعض اهل العلم انه لم يرد الدليل باسكات الناس اسكتوا حتى نتابع المؤذن فلو تابعوا في الكلام لا باس لفعل من لفعل عثمان لو تابع لو تابع لو, لو انهم تابعوا المؤذن كانوا كلهم أصلا سكوت وتابعوا المؤذن لا بأس لكن أنه يحرج عليهم سكتوا لا ستكلموا حتى يتابع المؤذن أو كذا فإن هذا عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه كان يتكلم والمؤذن ماذا يؤذن والصحابة كذا كانوا يتكلمون المؤذن يتكلم وهذه مهمة أردت بها الإفادة لإخواني المعتز قلنا أن من سماهم بذلك الحصن البصري كذلك جاء أن قتادة سماهم بذلك كذلك جاء أن قتادة سماهم بذلك فإن صاحب وفيات الأعيان ذكر أن قتادة بن دعام السدوسي تعرفون قتادة من أمة ماذا الحديث إش قال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب التحدى أتحداك أنك تأتي بهذا اللفظ أن الحافظ ابن حجر في التقريب قال مدلس. هاه؟ قال الحافظ قال مدلس في التقريب أو قلتها عن المشهور عن قتادة أنه مدلس. نعم. ذلك الآن عليك غرامة. هل قالت في التقريب أنه مدلس؟ أجيبه. لم يقل الحافظ ابن حجر في التقريب أنه مدلس وإنما ذكر أنه ثقة ولم يذكر أنه مدلس وإنما الحافظ ابن حجر ذكر أنه مدلس في كتاب إيش في كتابه في مراتب ماذا المدلسين وجعل قتاده في المرتبة الكم الثالثة وأما في التقريب فإنه لم يصفه بالتدريس لذا بعض أهل الحديث قالوا إن تدليس قتاد قليل مغتفر ويستدلون بماذا بأن الحافظ لم يذكره في ماذا في التقريب كذلك يقولون إن تدليس قتاد قليل مغتفر لذلك مشاه من الشيخان وهذا هو لفظ الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل في الصحيحة يقول إن تدليس قتاد قليل مغتفر لذلك مشاه ماذا الشيخان مع أن الشيخ الألباني رحمه الله في بعض الأحيان ماذا يعل الحديث بتدليس قتاد هذه فائدة لما جاء ذكره قتاد قال دخل وهو كان ماذا قدريا هو كان قدريا قال إن قتادة دخل يوما مسجد البصرة وكان ضاريا كان كفيفا فإذا بعمر ابن عبيد ونفر معه قد اعتزلوا مجلس الحسن البصري وكان له وكان له مجلسا خاصا وارتفعت نعم وارتفعت أصواتهم فعرف أو عرف قتادة أنهم ليسوا ماذا ليس مجلس من؟ الحسن فعرف حقيقتهم وقال إن هؤلاء من المعتزلة فقيل إن الذي أطلق الاعتزال عليهم من الحسن البصري وقيل قتاده وذكرنا لكم القصتين في هذا في هذا في هذا الباب وفائدة المعتزلة في زمن الحسن كانت البصرة عش المعتزلة والقدرية الفائدة كانت البصرة في زمن الحسن وما قارب زمن الحسن كانت عش المعتزلة والقدرية وكانت الكوفة عشما التشيع وكانت الكوفة عش التشيع وهذا وهذا يستفيد منه الطالب في باب علم المقالات في باب علم المقالات المعتزلة فرق كثيرة المعتزلة فرق كثيرة قد ذكر بعض أهل العلم أنهم انقسموا إلى 22 فرقة إلى 22 فرقة والمعتزلة لهم أصول خمسة المعتزلة لهم أصول خمسة وهي على النحو التالي الأول التوحيد ويقصدون بالتوحيد ماذا نفي الصفات ويقصدون به نفي نفي الصفات الثاني العدل ويقصدون به ماذا أن الفعل أن العبد يخلق فعل نفسه وأن العباد يخلقون فعل أنفسهم وأنكروا قدرة الله في أفعاله العباد وهذا كله سوف ناخذه في أفعال من في أفعال العباد فإن أفعال العباد بين من ومن؟ بين بين الجبرية وأن العبده مجبور وبين من القدارية وبأن العبد يخلق فعله فعل نفسه وكان شيخنا الشيخ محمد أمين الجالم رحمه الله قال رد على على الجبري بماذا بصفعه وإذا سألك لما صفعتني فقل له إني مجبور على صفعك رحمه الله عز وجل كان يقول رد على على على الجبري بصفعه فإذا قال لك لما صفعتني فقل له ماذا؟ إني مجبور على صفعك والأشاعرة ماذا؟ جبرية الأشاعرة جبرية والأشاعرة مرجئة هذا كله سوف يأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى في أبواب الاعتقاد عند كلام المصنف رحمه الله عز وجل عن أفعال الله وعن الإيمان إذا جئنا للإيمان وأقسام الناس في الإيمان والجهمية والكرامية والأشاعرة ومجة الفقهاء كل ذلك سوف نأخذه بإذن الله سبحانه وتعالى الأصل الثالث الوعد والوعيد لأن عفوا قبل ذلك الأشاعر لماذا قلنا أنهم جبرية؟ الساعة كم كم الساعة انا اعرف الذي ينظر في الساعة وقمتها الدرس ينتهي لذلك انا دائما حتى في دروس التي في السعودية كما الساعة التي بالخلف هذه تضايقني ضيق عجيب لانها حتى تشغل من يا اخواني حتى الذين يصلون يعني حتى خاصة ان كانت ماذا نازلة وتشغل كذلك انهم يشغلون المؤذن فإن كُش ينظرون في ماذا؟ في الساعة أقيم الصلاة أقيم الصلاة أقيم صلّاً له موجود إيش؟ ساعة لكن لو كانت الساعة غير موجودة لو وجي سبعون المؤذن خمسين دقيقة لا يدرون فالشاهد هذه الساعة فيها فائدة أن تعرف أن أن الطلاب ماذا؟ قد ملوا إذا رأيت إذا رأيت الطالبة إذا رأيت الطالبة ينظروا إلى الساعة فعلاً الطالب قد صح اليوم آخر يوم تصبروا الرابع الثالث الوعد والوعيد إحنا قلنا الشعراء يقولون بذلك ما ذكرنا للكسب الكسب عند الأشاعري وسوف نأخذ ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى في باب أفعال الله سبحانه وتعالى ما معنى الكسب عند الأشعري ما معنى الكسب عند الأشعري الثالث الوعد والوعيد وهو إيجاب الثواب والعقاب على الله عز وجل فالثواب عندهم يجب على الله أن يوصله للعبد وكذلك العقاب على سبيل الإيجاب والمعاوضة الرابع المنزل بينه وهو واضح لا مؤمن ولا ولا كافر ذلك الفرق بين الخوارج والمعتزلة في تكفير صاحب الكبير ما هو افترق في الدنيا واتفق في الآخرة كما قال أهل العلم منهم شيخنا الشيخ محمد أمان اتفق افترق في الدنيا أن مرتكب الكبير عند, عند الخوارج كافر وعند المعتزلة منزلة بين المنزلة لا كافر ولا واتفق في الآخرة في ماذا في التخليد واتفق في الآخرة في التخليد الخامس الأمر بالمعروف أنه عن المنكر وهو الخروج على ولاة الأمور فقولي الخوارج والمعتزلة هم خانيث جهمية المعتزلة هم مخانيث الجهمية كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال فالمعتزلة في الصفات مخانيث الجهمية وكذلك جاء على, على أن المعتزلة مخانيث الفلاسفة جاء أيضا على أن المعتزلة مخانيث الفلاسفة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل، ومن الناس من يقول المعتزلة مخانيث الفلاسفة ذكره الأشعري وغيره لأنه لم يعلم أن جهما سبقهم إلى هذا الأصل أي إلى القول في ماذا بماذا؟ بالتعطيل أو أنه لم لم أو قول بالنفي بصفة عامة لأنه لم يعلم أن جهما سبقهم إلى هذا الأصل أو لأنهم مخانيثهم من بعض الوجوه أو أنهم مخانيثهم من بعض الوجوه وإلا فإن مخالفتهم للفلاسفة كبيرة جدا فعند شيخ الإسلام أن الاطلاع الأدق هو أنهم مخانيث ماذا إيش الجهمية وأن بعض الناس قالوا أنهم مخانيث ماذا؟ الفلاسفة قال شيخ الإسلام إما لأن هذا القائل لم يعلم أن أن, أن... لم يعلم أن جهما سبقهم إلى هذا الأمر أو أن هذا القائل أراد بأنهم مخانيث الفلاسفة من بعض إيش؟ من بعض ماذا من بعض الوجوه من بعض من بعض من بعض الوجوه بل ذكر بعض أهل العلم أن المعتزلة مخانيث الجهمية والقدرية والخوارج حيث أن نفي الصفات أخذوه من من؟ من من؟, من الجهمية والخروج على إما أخذه من من؟ ونفي القدر أخذوه من من؟ قدرية ذل قال بعض أهل العلم هم مخانيث الجهمية والخوارج ومن؟ والقدرية وقع خلاف تكفير المعتزلة وشيخ الإسلام يرى عدم تكفير المعتزلة رحمه الله عز وجل والخوارج إذا ذكر المصنف هنا معروفون هم الذين قد خرجوا على, على أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهي أود الفرق ماذا؟ ظهورا الخوارج او ذو الفرق ظهورا فإن أول بدر في الخوارج هو ذو الخويصرة التميمي لما قال لنبينا صلوات ربي وسلامه عليه ماذا اعدل يا محمد وقد سالت الشيخ الامام ابن باز رحمه الله عز وجل سالته في عام 1419 هجريا هل ذو الخويصره التميمي من الصحابه فقال رحمه الله قال لي في مسجد الطائف في صيف 1419 فجريا قال لي هو كافر بالله لأنه اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجور إلا أن يكون قتاب يعني قبل كم سنة من الآن عام 19 ما يقارب يمكن 19 هجري 29 17 سنة يمكن قد سألته أو أكثر قد سألته وقال هو كافر بالله لأنه ماذا قد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بإيش بالجور إيه عدليا محمد إلا أن يكون قتاب كلام من أجمل الكلام كلام من أجمل الكلام والشيخ معروف بكلامه القليل لكن كلامه ماذا يعني كأنه ضابط تعده كأنه مسألة يعني كأنه ضابط لهذه المسألة يعني يعني كأنه ليس بصد ضابط أنه من جهة الحفظ لا تعده كأنه من جهة الضوابط قال كلمة مختصرة لكن تحمل تحتها معاني كثيرة قال هو كافر بالله لماذا سماحت الشيخ كذا قال هو هو كافر بالله لكأن سائل يسأل لما قال لأنه اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بماذا بالجور طيب هل استمر لا ندري إلا أن يكون قد تاب كلامه سبحان الله يعني من أجمل وأدق الكلام هو كافر بالله لأنه اتهم بالجور إلا أن يكون قد تاب وذو الخويصرة قال بعض شراح الأحاديث أنه هو القائل وهو البائل وهو السائل هو القائل وهو البائل وهو السائل في ذو الخويصر التميمي ارجعوا لها في شروح الأحاديث هو القائل متى وهو السائل متى هو القائل والسائل وماذا والبائل السنة القادمة تأتون بالجواب هو ماذا القائل اعدل يا محمد وهو السائل اللهم ارحم محمد اللهم ارحمني وارحم ماذا محمدا ولا ترحم معنا أحد وهو البائل أي الذي دخل يبول في ماذا في المسجد فقال بعض أهل العلم وهذا مذكور عن بعض أهل العلم في شرح حديث في شرح حديث الأعراب في, في دخوله المسجد فقالوا هذا الأعراب هو من ذو الخويصرة فقالوا هو القائل وهو السائل وهو البائل فلو سئلت عن كلام أهل العلم هذا من البائل والسائل والقائل فإن الجواب قد ذكروا بعض أهل العلم أن ذلك منطبق على من؟ عذل خويصر التميم وقد ذكروا ذلك في شرح حديث من؟ الأعراب الذي باله في المسجد نختم بهذه الفائدة هذا الأعراب جاء, جاء الإمام ما جاء مجمع بين الصلاتين سير بين فننضوه والعصر في فائدة هنا في قولي هذا الأعرابي اللهم ارحم محمدا وارحمي وارحم ولا معنا أحدا فقال لا تحجرش ماذا متى قال هذه الكلمة اش المشهور عندكم ما المشهور عندكم ليس هناك شيء مشهور ما الذي تعلمونه من متى قال هذه الكلمة بعده لم يثبت هذا أبدا إلا في تاريخ أظن جرجان أو صبهان وإنما قالها كما في روايات الصحيحين لما دخل المسجدة قال اللهم ارحم محمدا اللهم رحمي ورحم محمدا ثم بعث في طائفة من المسجد. لم يرد أنه قالها في آخر الحديث لما نسلب علمه. وإنما جاء في أظن في تاريخ جرجان أو في تاريخ أصبahan وأنما روايات الصحيحين كلها على أنه قالها في أولي هذه الحادثة وهذه القصة والله تعالى أعلى وأعلى صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعد العصر ما في درس إن شاء الله بعد العشاء صح أبو العباس أبا إسحاق ها ها لا بعد العشاء نخالفك